اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما بقيت فإنه لا حول ولا قوة إلا